وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار قلنا الأبرار جمع بر وهو الصادق الطائع والفخار جمع مفخرة وهي الصفة التي يمدح عليها وهو هنا يثني على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة في صح أقوال أهل العلم والصحابة لهم مكانة عالية ولهم منزلة عظيمة رضوان الله عليهم ثم قال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدارن الشك هو التردد والدارن هو الوسخ وهو هنا رحمه الله تبارك وتعالى يبين أن أفضل منن الله تعالى على عبده أن يوفقه لعلم النافع يزيل عنه الشك ويزيل عنه الدرن وقوله الشك إشارة إلى الشبهات والدرن إشارة إلى الشهوات لأن الشبهات تورث الشك والدرن يورث نعم والذنوب والشهوات تورث الدرن في القلب الشبهات تورث الشك والشهوات تورث الدرن والوسخ في القلب اعلم هديث أن أفضل المنى علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب هذه فائدة أخرى من فوائد العلم النافع أنه يكشف الحق لذي القلوب فبالعلم النافع يكون معك مصباح ينير لك الطريق ويكشف لك السبيل ويبصرك بطريق الحق ويبصرك بطرق الضلال ويكشف الحق لذي القلوب والفائدة الثالثة ويوصي العبد إلى المطلوب بالعلم النافع تصل بإذن الله جل وعلا إلى مطلوبك يا الله لأن خلو المرء من العلم النافع يجعله في تخبط في مسيره وفي طريقه ولا يكاد يسلم إلا أن يشاء ربي جل وعلا وفضائل العلم كثيرة جد كثيرة ومناقب العلم كثيرة وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عن هذا في كتابه المبارك المسمى بمفتاح دار السعادة وذكر 31 ومئة وجها في تفضيل العلم وفي بيان منزلته وفي بيان قدره ومكانته فالعلم فضله عظيم وثوابه جزيل والعلم له له بداية وهو ذلك اليوم وهو ذلكم اليوم الذي يوفق الله جل وعلا فيه طالب العلم لسلوك طريق العلم أما النهاية فلا نهاية له ما دام هذا الطالب على قيد الحياة حتى يدخل في قبره فلا يظن أن ظن أنه إذا ما حاز الدرجات الكبيرة في الدنيا والمناصب الرفيعة والألقاب الفخمة دكتور أو أستاذ أو علامة لا يظن النظام أنه هناك يتوقف عن طلب العلم العلم له بداية ولكن ليست له نهاية كم هي القصص عن أئمتنا وعن سلفنا الصالح تبين وتوضح أن لا نهاية لهذا الباب إلا بموت الواحد منهم ولهذا تجد بعضهم تجد بعضهم وهو على فراش الموت يسمع, في يسمع بالفائدة فيهتم لها ويسعى في تدوينها حتى قيل لبعضهم يعني وأنت في هذا أي في هذا الحال قال لعل الكلمة التي تنجيني أمام الله جل في علا لم أكتبها بعد فالعلم يكون معك يا طالب العلم في يومك وليلتك في أسبوعك وشهرك وسنتك يكون معك في حياتك كلها حتى تفارق هذه الدنيا وأنت طالب علم تحرص على العلم على تعلمه وعلى العمل به وعلى إفادة من لا يعلم لأن العلم ليس مقصودا لذاته فقط إنما المراد به ابتداء العمل ثم بعد ذلك الدعوة إليه وهذه التي أشار إليها العلماء الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أوائل رسالته ثلاثة الأصول قال علم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم معرفة العبد ربه ودينه ونبيه معرفة العبد ربه ونبيه ودينه الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد ما ضمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجري والعفو مع غفرانه والبر قال فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد القواعد التي يهتم لها أهل العلم لها فوائد كثيرة منها ما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى قال جامعة المسائر الشوارد فمن أعظم فوائد هذا الباب ضبط العلم وذلك بضم النظير إلى نظيره والمثيل إلى مثيله والشبيه إلى شبيهه وأراد الواحد منا أن ينظر في قاعدة من القواعد وأن ينظر في الجزئيات التي تدخل تحت هذه القاعدة هل يستطيع أن يحصر هذه الجزئيات هل يستطيع طالب العلم أن يحصر جزئيات كل مسائل العلم ها لا يستطيع، لكنه يستطيع أن يضبط ماذا القاعدة، فكلما نظر إلى ما يدخل تحت هذه القاعدة، فإن الأمر عنده يسير. والجزء هذا قال جامعة المسائل الشوارد من أعظم فوائدي. هذا الباب ضبط مسائل العلم وطالب العلم بحاجة شديدة إلى هذا حتى لا يكون عنده تخبط في النظر والفكر ولهذا تجدون من اهتم بالقواعد الكلية وضبطها تجدون أقواله وتجدون ترجيحاته لا لاقتراب فيها وإنما هي منضبطة وتسير على نسق واحد وإن تعددت الأبواب ومن أعظم من يضرب به المثال في هذا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انظر إلى ترجيحاته وإلى اختياراته وإلى أقواله في مسائل العلم تجدها تنطلق من قواعد ثابتة وأصون الراسخة لأنه ضبط هذه القواعد وربط هذه الأصول فما حصل عنده ذاك الاختلال وذاك الاضطراب كذلك من فوائد الحرص على القواعد تنمية الملكة العلمية فإذا مهتم طالب العلم بقواعد العلم في كل باب وينظر في هذه القاعدة وينظر ما يلحقها من جزئيات وما يدخل فيها من مسائل تجده ذا ملكة حسنة وصحيحة في باب العلم والملك صفة راسخة إنما يحصلها الطالب إذا ما استعان بالله جل وعلا أولا ثم بالجد والاجتهاد في هذا الباب فتجد فكره وعقله في هذا الباب قال فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي السبل الذي قد وفق نعم من أراد الوصول فليضبط الأصول من أراد الوصول فليضبط الأصول وكل فن وكل علم له أصول وله قواعد إذا ضبطها الطالب فإنه بإذن الله جل وعلا يسير في الطريق الصحيح وبإذن الله جل وعلا تجده يترقى في درجات هذا العلم فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سولى الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجري والعفو مع غفرانه والبر القاعدة في اللغة الثبوت والاستقرار واصطلاحاً الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته مصدر القاعدة مصدر هذه القواعد الكتاب والسنة وأثار الصحابة واجتهاد أهل العلم والقواعد التي نتكلم عليها بل يصح أن نقول كل ما أصله أهل العلم في القواعد في أبواب الشريعة يقسم بعدة اعتبارات الاعتبار الأول باعتبار الشمول فإنه يقسم إلى قسمين قواعد كبرى وقواعد صغرى فمثلا في قواعد الفقه يقسم إلى القواعد الفقهية الكبرى وهي كم وهي خمس في قول أكثر أهل العلم الأمور بمقاصدها اليقين لا يزال بالشك المشقة تجلب التيسير لا ضرر ولا ضرار العادة محكمة وبعض أهل العلم أضاف لها قاعدة سادسة وهي إعمال الكلام أولى من إهماله إعمال الكلام أولى من إهماله وقواعد صغرى وهي كثيرة هذا التقسيم الأول باعتبار الشمون والاتساء التقسيم الثاني أو معذرة الاعتبار الثاني من حيث الدليل كذلك تنقسم إلى قسمين قواعد منصوص عليها وقواعد مستنبطة المنصوص عليها كقاعدة الخراج بالضمان هذا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الأعمال بالنيات والمستنبطة كثيرة وكثيرة جدا الاعتبار الثالث من حيث الاستقلال والتبعية تنقسم إلى قسمين مستقلة وتابعة فمثلاً قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذه مستقلة. ويتبع لها قواعد كثيرة. منها الضرر يزال. العادة محكمة هذه قاعدة مستقلة يتبع لها قواعد جزئية أخرى ألا وهي من مثل المعروف عرفا كالمشروطي شرطا المعروف عرفا كالمشروطي شرطا المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة مستقلة من القواعد التي تابعة لهذه القاعدة لا واجب مع العجز لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير قاعدة التابعة لا واجب مع العجز وعدم الاستطاعة وهكذا إذن هناك قواعد مستقلة وهنا قواعد تتبعها هذا الاعتبار الثالث الاعتبار الرابع من حيث الاتفاق والاختلاف من حيث الاتفاق والاختلاف قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها ولو تأملتم فيما أشرنا إليه ونظرتم فيما يأتي معنا بإذن الله جل وعلا في كلام الناظم تستطيعون أن تمايزوا بين كل قاعدة وأخرى وأن تدخلوا ما يأتي معنا من القواعد تحت هذه الاعتبارات في هذا التقسيم أو في هذه التقسيمات قال رحمه الله ونيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل هذه قاعدة عظيمة وتعد من أكبر القواعد وأعظمها وأشملها ودليل هذه القاعدة الحديث المشهور حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذه القاعدة تدخل في ثلث العلم لأن هذا العلم منهما يتعلق بالقلب ومنهما يتعلق باللسان ومنهما يتعلق بالجوارح فهذه القاعة تدخل وتضبط لك ماذا؟ الأول الذي هو متعلق بالقلب. نيتنا ونيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال ولو تأملتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما تفيد ماذا؟ الحصر والقصر إنما الأعمال بالنيات قاعدة كلية وإنما لكل امرئ ما نوى ثم جاء بمثال يوضح هذا الكلام العظيم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكيحها انظر العمل واحد كلاهما هاجر الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلدي الإسلام كلاهما هاجر الأول هاجر لماذا لله ورسوله والآخر هاجر لماذا لامرأة ينكيحها أو دنيا يصيبها لو لم يتكلم إلا أن هذا الأمر قد عقد قلبه عليه والله جل وعلا مطلع على هذا القلب ومن عقد فيه ومن عقد عليه الناس لا يعلمون لأن العمل واحد لكن الأمر ليس عند هؤلاء الناس الأمر عند رب الناس جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون جل وعلا تأمل في الآخر الأول فهجرته إلى الله ورسوله قال ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكيحها انظر ماذا قال؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه لم يؤتى في الحديث بمن كانت نيته الهجر إليه خلافاً للأول قال أهل العلم تحقيراً لهذا الشأن وهذا المقصد وهذه النية فهجرته إلى ما هاجر إليه إذن النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل والنية محلها القلب النية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها فضلا عن الجهر لأن بعضهم يقول ماذا يقول لا يشرع الجهر وهو يريد ماذا يريد مشروعية التلفظ بها إلا أن الجهر بها عنده غير مشروع وهذا قول باطل النية محلها القلب ولا مكان لها في اللسان أبدا لا سرا ولا جهرا ولا يستثنى هذا ولا يستثنى منه باب دون باب فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعه، وهذه المسألة ما عرفت عن التلفظ بالنية في القرون المفضلة كما يقوله أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يقل بها أبو حنيفة ولم يقل بها مالك ولم يقل بها الشافعي ولم يقل بها أحف إنما جاء بعض من تأخر عنهم بعثت لكم القرون فغلط عليهم ونسب إليهم هذه الأقوال من أتباعهم وهذا من الغلط على الأئمة كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكم وكم هي المسائل التي يغلط فيها الأتباع على على الأئمة ما يكون هذا القول له؟ لكن يأتي هذا فيأتي بهذا الأمر المحدث وهذه الأقوال المبتدعه فيقول بها ويكون هو منسوبا عند كثير من الناس إلى عالم من العلماء فينسب هؤلاء الناس هذا القول إلى هذا العالم وهو ما قال به أبدا. وهذا من الغلط على الأئمة كما يقوله أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فما نجده في بعض كتب الفقه من المتأخرين من القول بالتلفظ بالنية وأن هذا هو المذهب سواء عند الشافعية أو غيرهم هذا قول محدث حتى الشافعي رحمه الله ما قال به وإن غلط به الأتباع على الإمام والنية لها مرتبتان المرتبة الأولى تمييز العادة عن العبادة تمييز العادة عن العبادة وكثيرا ما يذكر أهل العلم هنا ومنهم الشارح الصيام الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائل المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس هذا هو الصيام الشرعي لا بد فيه من نية ولأجل هذا ضروري أو من المهم أن يضاف في التعريف التعبد لله كما نبه على هذا غير واحد من أهل العلم منهم شيخ للعلامة العثيمين رحمه الله التعبد لله لماذا؟ لأن بعض الناس يمسك عن هذه المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وما ثمة تنية عنده وإنما يفعل هذا من باب ماذا؟ من باب الحمية والتطبب ونحوي هذا فهنا النية هي التي تميز العادة عن العبادة مثلا لو كان من المنهج المقرر عند المعلم وهو يعلم الطلبة الصغار الوضوء ومن مفردات المنهج أن, يعلمه أن يعلمهم الوضوء فعليا عمليا تطبيقيا فأتي بهم مثلا إلى دورات المياه وأماكن الوضوء ويبدأ يتوضأ لهم ويعلم الطلب واحدا تلو الآخر صفة الوضوء الشرعي فينبههم على المحظور افعل كذا وافعل كذا وما ثمة تنيه في قلبه أنه يتوضأ وضوء العبادة حتى يستبيح ما يشترط له الوضوء كالصلاة ونحن ذلك فإن لم تكن ثمة نية وإنما هي عادة ألزم بها حتى يعلم الطلاب فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء ولا أن يقرأ أو أن يمس المصحف بهذا الوضوء وهكذا إذن النية تميز العادة عن العبادة المرتبة الثانية تميز العبادة عن العبادة فالعبادات ليست على مرتبة واحدة منها ما هو فرض بل منها ما هو فرض عين ومنها ما هو دون ذلك ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب فالنية تميز بين العبادة عن العبادة الأخرى مثال ذلك رجل أو امرأة عليه قضاء من رمضان ثم في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو ذي الحجة استيقظ يوما وما وجد شيئا يأكله وقال أنا علي أيام من رمضان أقضي هذا اليوم أصوم هذا اليوم ويكون هذا اليوم من القضاء الذي قد يعني أفطرت في رمضان ما حكم هذا الصيام ها هل نقول له أكمل صومك أم ماذا نقول له إن أردت أن تقضي فلا يصح لأن صيام الفرض لا بد له من تبيت النية وإن أردت أن تصوم تطوعا فلا إشكال فما الذي سيميز له بين هذا وهذا النية رجل كان نائما عن صلاة جاء وقص صلاة الضر وهو نائم استيقظ عند صلاة العصر توضأ وجاء والناس يصلي صلاة العصر دخل معهم الناس يصلون العصر وهو يصلي ماذا لا ندري هذا أمر في قلبه راجع إلى نيته فنيته هي التي تميز بين كونه يصلي الظهر أم يصلي العصر مع صورة الفعل واحدة أربع ركعات الظهر وأربع ركعات العصر لكن ما الذي يميز العبادة عن العبادة الأخرى والفرض عن الفرض الآخر؟ الحمد لله والفرض عن الفرض الآخر الذي يميز هذا عن هذا النية وهكذا في بقية المسائل التي تدخل تحت هذه القاعدة نعم نقف في المنظومة عند هذا ونقرأ في رسالة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر